بسم الله الرحمن الرحيم ونطر دعائنا ميري وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدًا وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله كثير من العباد المقم الله الله, الله وَقَالَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا نَحْنُ طَيِّرٌ فَطِيرُوا وَأُتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ <تصفيق> قَذَاءَ تَيْنًا دَوَّسُ لَيْلٍ مَّا نَعْلَمُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي a thing. وَقَالَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَنَا مَثْوًى فِي قَوْرِيَةٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يولي سلالي ماندن جونو اِذَا أَثَّ وَعَلَا أَزِدْنَا لِقَالَتْ نَمْلَه أَلَمْ مَنَّ نَكُم وَدُخِنُوا مَن سَكَنَكُمْ لَا يَطْمِنُّ مِنكُمْ سُلَيْمَانُ اِذَا اتَّقَوْا لَن نَّقْطَعَنَّ مِنكُمْ وَلَا قَالَتْ نَمْلَهْ قُلْ كُنُ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحطُّ مِنَّكُمْ فَتَباً تَمَنَّىٰكَ مِن قَوْلِهِ وَقَالَ رَبِّ أَنزِعْني أَن أشْكُرَ نِعْمَتَكَ لَئِنْ ظَلَمْتُ نَفْسِي رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا وااذخذني برحمتك في عبادك واني Qanda payım fəqanmalı Mən لَا أُعَذِّبُهُ عَذَابَ ta